قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 وفرت ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجس أليم. العلم الذي أُنزل إليك من ربك هو الحقيقة ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْنَذُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْذَقُتُمْ كُلَّ مُزْذَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لا يتل لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً YA JIBALU AW BI MA'HU WA LAHU AL-HADID AN'MAL SABIRATUN WA QADDIR FIS-SARD WA'MALU SALIHAN INNI BIMA TA'MALUN BASIR الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم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 Ojfanin k:llä jooabi, vuudorilla rasiat. Igelu aladaud shukra, vuudorilla rasiat. Igelu aladaud shukra, vuudorilla rasiat. Hii, illa dabbatul arḍ, illa dabbatul arḍ ta’kul falama kharrat biyantil jinnu, أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُّهِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا, إلا لِنَعْلَمَ مَن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 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ وَحْيٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ بِكُم قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إياكم لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ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 لا تستأخرون عَنْهُ ساعتين ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَأْمِنَ بِهَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا صددناكم عن بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له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 نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض دفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَيْهَا يَصُدُّكُمْ يُرِيدُ أَيْهَا يَصُدُّكُمْ عَنْ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاءَكُمْ وَقَالُوا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترات وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين voi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 أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Qul ma saaltukum in ajrin fahu lakum in ajriy illa alallah wahu ala kulli shayin shahid. Qul inna rabbi yqudh f bil haki ala وَمَا يُعِنْ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى